113. ثم كلا سيعلمون 114. ألم نجعل الأرض مهادا 115. والجبال أوتادا 116. وخلقناكم أزواجا 117. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا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 وسيرت الجبال فكانت سرابة إن جهنم كانت مرصدة للطاغن ما أبا لا بثينة فيها أحقابة لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إِلَّا إلا حميما وغساقا 112. جزاء وفاقا 113. إنهم كانوا لا يرجون حسابا 114. وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا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 إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم يظهر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا